121. إن لدينا أنكالا وجحيما 122. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إن لدينا أنكالا وجحيما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 فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبينا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولد شيفا السماء فطر به كان وعده مفعول فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء ننفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن 129. وإن تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم ما تيسر من القرآن علم 119. ويكون منكم مرضى وآخرون, وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله